بوك تو ديفت ديسيات تسعون تسعون رسكا الأمر اثنين الأمر اثنين أهلسة احلق ذقنك احلق ذقنك قومي ساء اغتسل اغتسل وتشسس شعرك, مشت شعرك. زابولاي. اتصل اتصلوا, اتصل. اتصلوا. زاчни Zaczni, zaczníte ابدأ ابدأوا ابدأ ابدأوا برستاнь برستانته توقف توقفوا توقف توقفوا Tawakaf, نهاي اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اتركوا هذا قل هذا قل هذا قولوا هذا اشتروا هذا. نيكيدي لا تكن ابدا غير صادق. لا تكن ابدا غير صادق. نيكيدي نيبوت درزي. لا لا تكن ابدا وقحا. نيكيدي نيبوت لا تكن أبدا غير مهذب لا تكن أبدا غير مهذب بشدي بوچ كن دائما صادقا كن دائما صادقا بشدي بوچ كن دائما لطيفا, كن دائماً لطيفاً. كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا دوبر دودي تي دومو عد <سالماً> لبيتك عد ساليما <متصفيق> لبيتك داواي تينا سيبا پوزور انتبه لنفسك دير بالك على حالك چو سكرو ناس اپت نفشتیفتی Zúrna marra ochra fi akrabi vakt. vakt. Prosíme vás, navštívte internetovú adresu www.book2.de, kde si môžete prezrieť našu knihu, a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.